إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوَّلُوا وَمِنَ الْمُحْفُونِ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم لله نحمده به ونستغفره, ونستغفره, ونستغفره بالله إنهما الله يعبد الله و منسي الله ينسى الله إنهم الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصبيله وخليله ارسله الله عز وجل بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ صلى الله عليه وسلم الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى جرتنا على المحجة البيضاء لئي ذراك نهائها لا يزيروا عنها إلا هالك فصل ما ترقي وتسليماته عليه أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله تعالى فخير الهدى ودى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثالها وكل محتث بالفدعة وكل بدعه في الملالة وكل ضلالة بالجنار وكل معهما بعد يقول الله تعالى بسورة آل المرام Szczyt الله انه لا اله الا هو والملائكه اول العلم لا اله الا هو العزيز الله في هذه الايه الكريمه وهذا من الله ومن غني عن البشر بعين، بل أنيء عن كل مخلوقاته تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن هو لكم وآثلكم وإنسكم وجنكم كانوا على أثر قد لرجل واحد منكم ما ذلك من ذي شيء. يا عبادي لو أن هو لكم وآثلكم وإنسكم وجنكم كانوا على حجر قد برجل واحد منكم ما نص ذلك من ذي شيء. فالله تبارك وتعالى مستغن عننا وعن عبادتنا ولكنه من كرمه تبارك وتعالى ان قيم هذا الانسان بان انزل عليه هذا الكتاب الكريم يخاطبه الله تبارك وتعالى مخاطبة مخاطبه من يعقل بل ويقسم تبارك وتعالى وهو القوي وهو القليل وهو الكبير وهو الخليل وهو, وهو, وهو الخليل يقسم لهذا الانسان حتى يصدق كلام الله تبارك وتعالى وقد كثر القسم بكتاب الله تبارك وتعالى هنا يخبرهم الله تبارك وتعالى بانه شهد واعطي بها من شهاده شهاده من الله تبارك وتعالى بلا اله الا الله شهاده من الملائكه بلا اله الا الله شهاده من, من العلم لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه سبحان الله نحن اطعم خلق الله تبارك وتعالى كما الله عز وجل وصلحت الانسان الضعيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ملائكه النار ان مسيره ما بين كتبه الى كتبه الاخر مسيره عامه في الله عز وجل في الأحاديث عنها أن ما غير شحلة أذنه إلا كتبه مسير خمس مئة عام أين نحن من هذه المطلقات مطلقات عظيمة نطع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول عنهم يقابون الله من فوقه ويقول عنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ونحن اطيع نعصي الله سبحانه وتعالى ولا نقوم بواجب الله عز وجل ولا نقوم بحق الله تبارك وتعالى الله عز وجل في هذه الآية الكريمه يشهد بنفسه تبارك وتعالى ويثني بملائكته ويعقب بالعلماء وجد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم وهذا اشاره لاولي العلم وجعله الله تبارك وتعالى بعد شهادته وشهاده ملائكته هم اعلم الناس بالله عز وجل ما راوه ولكنهم امنوا به ما شهدوا باعينهم ولكنهم قاموا صفاته في كتابه الكريم امنوا به علي امره ونهيه تفقه في شرعه دعوا الناس اليه وبهذا جمع الله تبارك وتعالى شهادتهم مع شهاده ملائكته وجمع شهاده الملائكه واولي العلم مع شهاده الله تبارك وتعالى لكلمه لا اله إلا الله تعظيم لقدر الإنسان وتعظيم لقدر هذه الكلمة. الذي شهد الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حصينا والد الصحابي الجليل عيباني حصينا الحديث في سنن الترمذي كم إله تعفض قال سبعة في بالأرض وواحد في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي ترجوه لنبعك وضرك وحياتك وموتك قال إله السماء قال فما هذا ينفس لنا محتفظ المشركين الذين جعلوا مع الله عز وجل اله فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه إلى أن يستقيم على هذه الكلمة ومضى في هذه الدعوة لا يتنازل عنها رغم المغريات فلهم منه التنازل عن هذه الكلمة لأنه إذا أراد ملجا ملتناك عليها وان اردت جاها لم نقطع امرا دونك بمعنى اصبحت سيدا على قبيلتنا وان اردت مالا جمعنا لك مالا لو كنت اكثرنا مالا وان اردت زوجه زوجناك وان اردت الطب التمسنا لك الطب لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه العروض جاء بعرض جديد نعبد الهه عاربا وتعبد إلهنا عاما او آلهتنا عاما فنزل قول الله جل تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون, عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي لتبقى كلمه التوحيد باقيه رغم هذه المحاولات في عندما لم يفلحوا لتنمي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة لجوا إلى محاوله الهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم فأنجاهوا ما هو دماغه وتعالى وهذا لأيه المدينة عندما حاولوا صبروا إذ قمت جيشان لا في خلاف دنيوي. ولا بخلاف سياسي وانما في خلاف هل يعبد الله تبارك وتعالى ام يعبد غيره يقول علم ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اقسموا لنزلت فينا هذه الايه في يوم بدر الاء خصمان اختصموا في ربهم خرج علم ابي طالب خرج عرفه بن ربيعه واخوه شيفه وامحو الوليد من صف يطلبون المباهزة في غزوة بدر يخرج إليهم ثلاثة فكية من الأنصار فيسألونهم من انتم فيقولون فكية من الأنصار أو قوم من الأنصار فيقولون أكفاق كرام نريد بدي عمومتنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيت قم يا عبيت هؤلاء هؤلاء ابناء عبد المطلب بن عبد مناف، وهؤلاء ابناء عبد شمس بن عبد مناف. أبناء عمومه فرقت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف اقتتل قتل المسلمون المشركين يقول علي رضي الله عنهم فاقسم لنزلت فينا هذه الايه يوم بدر هذا لقصمان اقتصروا في رقه ظل المسلمون يجاهدون الغني والبعيد قبائل العرب من شدات الاعراب قريش ومن نواها المشركون بكافه طوائفهم واطيافهم انتصر عليهم جميعا حارب اليهود حارب الفرس حارب الروم من أجل هذه الكلمه وزيلت كل كلمه ثانيه كل كلمه ثانيه وبقيه كلمه لا اله الا الله بغير الى هذه الكلمات انها مصدر لقران المنزل يقول الله تبارك وتعالى ان الله لا يعذب اي يشاء من ويغفر ما دون ذلك بما يشاء فبالتالي ما لم يقع في شرك اكبر وهو في مجال واسع من رحمه الله تبارك وتعالى ان شاء الله قدره وان شاء الله له يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في جبل ومعاذ قدوه على الايمان فقال له عبيد يا معاذ يقول معاذ لبيك يا رسول الله ورسوله كلمه اجابه واحترام فيصمت النبي صلى الله عليه وسلم مره ثم يقول يا معاذ فيقول لبيك يا رسول الله ورسوله ثم يصمت برهه ويقول يا معاذ ويقول لبيك يا رسول الله وسعديك كل هذا تدبير على اهميه الامر الذي سيقع اليك يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله هو رسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله من لا يشرك به شيئا انها الفائده العظمى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسعد الناس بشفاعه من لقي الله لا يشرك به شيئا ربما اصاب ما اصاب من الذنوب والمعاصي ربما وقع في بعض الكبائر والاثام ولكنه سيسعد بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ذهب الى الله تبارك وتعالى غير مثل فيه شيئا لما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تؤذيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم حزن الصحابه رضي الله عنهم بسبب هذه الايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال واينا لم يلبس ايمانه ظل فقال لهم ليس الظلم الذي تذهبون اليه انما هو الشرك الم تسمع الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم من هنا نفقه الاسلام كان من فضائل هذه الكلمة انها من نفي الانسان يوم القيامه جاء بحديث سبيل الله ان رجلا جاء بتسعين سجلا من الحسنين السيئات وودعك الميزان أماما لا اله الا الله مكتوبه في بطاقه صغيره فوضعت لا اله الا الله بكفه الميزان فطاشت تلك السيئات هذا ينقسم هذه الكلمه وحقق مضمونها وعمل بمقتضاها فلم يكن في قلبه الا الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل أن يعيينا عليها وان يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها وأن Powiedziałam, że to jest w tym momencie, który jest w tym momencie. Powiedziałam, że to jest w tym momencie. Powiedziałam, عليه to jest w tym momencie. Powiedziałam, że to jest w tym له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الكلمه اذا ترسخت في قلب الانسان اثمرت في جوارحه قد يتعجب متعجب كيف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه ويسر عليها في مجتمع قد انتشرت فيها الرذيله شربت الامور اندهكت الأعراض سبكت الدماء اكل الحرام فسد في بكل جوانب الحياة أصد النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة واحده واحدة لم يتكلم عن القم ولم يتكلم عن الزنا ولم يتكلم عن الربا ولم يتكلم عن القتل ولا عن السنف ولا عن النهر وإنما أصد على هذه الكلمة فلما خضع لها الناس إن قالوا لنصول هذا الدين وفروعه هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصناع عندما عبد الله تبارك وتعالى بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجفوا ولا يسرقوا ولا يزمن ولا في الله اخلاقها العبادات واقسامها النوافل وثمارها أخلاق الناس التي ترتقي لتصبح على اعلى مصاف الاخلاق في العدل والامثال وفي اكرام الناس وفي معامله بني الانسان حتى اصبح الكفار يرغبون في عدل المسلمين لان هذه الكلمة قامت على اساس من العدل الله تبارك وتعالى يقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائم بالقسط هذا التوحيد هو اساس العدل لانه يعطي حق العباده للذي خلق الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا كان الانسان قد حقق مبدا التوحيد وهو عدل في نفسه العدل في بهذه الأرض لأن الإنسان إذا وحد الله عز وجل اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا اتبع رسوله شاء نفسه بعبادة الله عز وجل فزكت هذه النفس وظهرت ونمت بالطاعات وتحقق العدو بالنفس وتحقق العدو بالاهل وتحقق العدو بالمجتمع من هنا يخذ الإجتاء قال اثمار هذه الكلمه قد يتعجب المتعدل في حضارة تنبت في اعماق الفاديه في أمة ضعيفه الموارد ليس لها انهار ولا زراعه ولا موارد مستمره للمياه هذه الامه تخرج من قلب الصحراء فتقهر الامبراطوريات المتجذره في اعماق التاريخ وتقيم دوله يقف الخليفه على شرطه قصره وينظر الى السحابة ويقول لها الشرقين أو غالبين فأينما تذهبين فسوف يأتيني حرارك إن كانت قد حضرت في أرض المسلمين سوف تأتي الزكاة وإن كانت قد حضرت في أرض اليهود أو متصارع سوف تأتي الجزية هذا العز بدأ بهذه الكلمة فهي عظيمة اكتمام أصدها ثابت وفرها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها يشفهها الله تبارك وتعالى للنحنة يعود على الانسان طهاره في نفسه بركه في رزقه قوه وتوكلا على الله تبارك وتعالى فهي تكسب الانسان قوه الشخصيه منذ الصغر ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم سلم ايضا على حمار ما اعظم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يعلمه وهو غلام صغير يا غلام ينظر الى التغييرات فتقول يا احمد بفضل الله تجد جاه اذا سن تستحيل جاه واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو ادعى على ان يوقعوك بشيء لم يوقعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان لو على أن بشيء لم إلا بشيء قد الله عليه وجبه السحب هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم العقيده لهؤلاء الاطفال الصغار فتنمو شخصياتهم قويه لا يخافون من المخلوق بل يخافون من الخالق جل وعلا يحافظون على حدود الله عز وجل حتى يحفظ الله عز وجل لهم انفسهم واموالهم من ثمرات هذه الكلمة انها تعطي الانسان انذائرا لما الله تبارك وتعالى يتعلم الانسان ان يرجع الى الله تبارك وتعالى في كل ما ينوبه النبي صلى الله عليه وسلم A nie jest to, co jest w tym momencie. A nie jest to, الله jest w tym momencie. A nie jest to, co jest w tym momencie. وبارك لنا بما أعطيك وقنا الله نصف عن شر ما قضيت أنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يحز من ولا يزيد من وليك تبارك ربنا أنك عليك اللهم أعطي ربوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومبلاءها اللهم مهتنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن وصرف عنا سيئة الأحلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم اجعلنا بذات المهددين وهم أهمنا في أعطائنا وفي البياء وفي سائل المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا حبنا من ازواجنا وذرياتنا رياتنا اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عذاب جهنم إن عذابها كأنا وراما إنها ساعة مستقر ومقامة اللهم نسالك في هذه الساعة ان تغفر لنا جميعا ولأبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين يوم يومون التساء اللهم صل سيد وغالق على النبي